قال أثابه الله قوله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر أي عقل والحجر كل مادته تدور على الإحكام والقوة فالحجر لقوته والحجرة لإحكام ما فيها والعقل سمي حجرا بكسر الحاء لأنه يحجر صاحبه عما لا يليق والمحجور عليه كذلك لمنعه من تصرفه وإحكام أمره وحجر المرأة لطفلها فهذه الخمسة المقسم بها هل فيها قسم كاف لذي عقل والجواب نعم وهذا ما يقوي ذلك القسم بلا شك ثم اختلف في جواب هذا القسم حيث لم يصرح تعالى به كما صرح به في نظيره وهو قوله جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ثم صرح بالمقسم عليه بقوله إنه لقرآن كريم الآية وهنا لم يصرح به مع عظم القسم فوقع الخلاف في تعيينه فقيل هو مقدر تقديره يعذب ويدل عليه قوله جل وعلا ألم تر كيف فعل ربك بعاد إلى قوله فصب عليهم ربك سوط عذاب وقيل موجود وهو قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد قاله القرطبي قال صاحب التتمة أثابه الله وهذا من حيث الصناعة في اللغة وأساليب التفسير وجيه ولكن يوجد في نظري والله أعلم ارتباط بين القسم وجوابه وبينما يجيء في آخر السورة من قوله جل وعلا كلا إذا دكت الأرض دك دكا إلى آخر السورة كما أنه يظهر ارتباط كبير بينه وبين آخر السورة التي قبلها إذ جاء فيها فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر ثم تلتها سورة الفجر والفجر وليال عشر إلى قوله هل في ذلك قسم لذي حجر لأن ما فيه من الوعيد بالعذاب الأكبر والقصر في ايابهم إلى الله وحده وقصر حسابهم عليه فحسب يتناسب مع هذا القسم العظيم والله تعالى أعلم قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد لم يبين هنا ماذا فعل ولا كيف فعل بمن ذكر وهم عاد وثمود وفرعون وقد تقدم ذكر هؤلاء الثلاثة في سورة الحاقة عند قوله جل وعلا فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم إلى قوله جل وعلا فأخذهم أخذة الرابية والجديد هنا هو وصف كل من عاد بأنها ذات العماد ولم يخلق مثلها في البلاد وثمود بأنهم جابوا الصخرة بالواد وفرعون أنه ذو أوتاد وقد اختلف في المعني بهذه الصفات كلها أما عاد فقيل العماد عماد بيوت الشعر والمراد بها القبيلة وطول عماد بيوتها كناية عن طول أجسامهم كما قيل في صخر رفيع العماد طويل النجاد وطول الأجسام يدل على قوة أصحابها وقيل إرم كانت مدينة رفيعة البنيان وذكروا في اخبارها قصصا تفوق الخيال وأنها في الربع الخالي ولكن حيث لم تثبت اخبارها بسند يعول عليه ولم يصدقه الواقع فقال قوم قد خسف بها ولم تعد موجودة وأما ثمود فقد جابوا أي نحت الصخرة بالواد بواد القرى في مدائن صالح وهي بيوتهم الموجودة حتى الآن وأما فرعون ذو الأوتاد فقيل هي أوتاد الخيام كان يتدها لمن يعذبهم وقيل هي كناية عن الجنود يثبت بهم ملكه، وقيل هي أكمات وأسوار مرتفعات يلعب له في مرابعها قال ابن جرير رحمه الله ما نصه حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتاده وفرعون ذي الأوتاد ذكر لنا أنها كانت مطال وملاعب يلعب له تحتها من أوتاد وجبال والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا القول هو الصحيح وأنها مرتفعة وأنها هي المعروفة الآن بالأهرام بمصر ويرجح ذلك عدة أمور منها أنها تشبه الأوتاد في منظرها فطرف الواحد منها إلى أعلى إذ القمة شبه الوتد مدببة بالنسبة لضخامتها فهي بشكل مثلث قائدته إلى أسفل وطرفه إلى أعلى ومنها ذكره مع ثمود الذين جابوا الصخر بالواد بجامع مظاهر القوه فاولئك نحتوا الصخر بيوتا فارهين وهؤلاء قطعوا الصخر الكبير من موطن لا جبال حوله مما يدل على انها نقلت من مكان بعيد والحال أنها قطع كبار وصخرات عظام ففي اقتطاعها ونقلها إلى محل بنائها وفي ذلك البناء نفسه ما يدل على القوة والجبروت وتسخير العباد في ذلك ومنها أن حملها على الأهرام القائمة بالذات والمشاهدة في كل زمان ولكل جيل أوقع في العظه والاعتبار بأن من أهلك تلك الأمم قادر على إهلاك المكذبين من قريش وغيرهم وصدق الله العظيم إذ يقول فيما سلف من الآيات إن ربك لب المرصاد أيها المستمعون الكرام إنما بقيت لنا في تفسير سورة الفجر حلقة واحدة نأتي عليها إن شاء الله في لقائنا القادم فحتى نلقاكم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته